Sراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور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 يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن وانا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو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 فذوقوا فبال الظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور